كأنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجير لفي سجين وما دريك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد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 يشهده المقربون إن لبرار لفي نعيم على لرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختون ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عيني يشرب بها المقربون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. In de zin van de zorg الظُّلُّ وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى لَغَائِكِ يَنظُرُونَ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل الكفار ما كانوا يفعلون اذا السماء انشقت؟